أعو من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يترب تصل بأنفسهم لثلاثة قرور ولا يحد لهم وَاغْرُومُ لَنْ تُرَى مَا أَحَقُّ بِرْدِ نَفْسِكَ إِنْ أَرَضُ والله عزيز, الله عزيز حكيم ألا قم واسع. What <laughs> am نُذُ وَايَطَنَت وَتَدُه وَمَنْ يَسْعَ سَأُذُ فإن طلقها فلا تحل له من Uh, you se que a huz do rei o ذَهَقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَانْتَظِرُوا ney وَتَطَّلِعُ اللَّهُ وَلَمْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لا قنت من النساء فبلغنا جلهم فلا تعذلهم. الله يعلم وأنتم لا تعلمون ذَلِكَ الْكِتَابُ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ ولا ولا موجود وعلى ذهاب ولا مود له في وعلى الوارثين ذلك صدق الله